БУК СТО МІА МІА Прислівники АЛЬЗРУФ АЛЬЗРУФ ВЖЕ один РАЗ ЩЕ ніколи. ХАСАЛА МАРА ЛАМ ЄХСУЛКАТ حصل مره لم يحصل قط ви вже були в берліні هل حصل لك مره ان كنت في برلين هل حصل لك مره ان كنت في برلين ني ще ніколи لا لم يحصل قط لا لم يحصل قط кто-небудь ніхто أحد؟ لا أحد. أحد؟ لا أحد. فيزنايتيه тут кого-небудь؟ أتعرف أحداً هنا؟ أتعرف أحداً هنا؟ ني، يا не знаю тут нікого. لا، لا أعرف أحداً هنا. لا، لا أعرف أحداً هنا. شتشه Більше ні. Маزال Лем'ягод. يعد. Лемягод. Ви тут ще надовго залишаєтеся? Хал са тастаміру філь бакаї хуна тавілан? Хал са тастамір філь бакаї хуна тавілан? Ні, я залишаюся не надовго. لا. لن ابقى هنا لاطول بتاتا لا لن ابقى هنا لاطول بتاتا شيء شيءا اكثر شيئا اخر لا شيء اكثر شيء اخر لا شيء اخر chcete شيءا شيءا شربت اتريد ان تشرب شيئا اخر هل تريد أن تشرب شيئا آخر؟ ني، يا لا хочу більше нічого. لا، لا أريد أي شيء آخر. لا، لا أريد أي شيء آخر. вже щось, ще нічого. شيء حصل لم يحصل. شيء حصل لم يحصل. Ви вже щось з'їли? Гел Ні, я ще нічого не їв. Ла, лем Яхсол ан Акелту Еєше? Ла. Ще хто небудь? Більше ніхто, Ме залагат? ليس من احد ما زال احد ليس من احد бажає хтонибудь кави هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال احد يريد قهوه ني بيلشي نيكتو لا ليس من احد لا ليس من احد Вийдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.